لما صارح وجعلناه عجما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيت المصير إذا قم فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج فانهم قدنتها فانهم قدنتها ألن يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا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 إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير